وقوله الفرق الناجي إشارة إلى آل السنة لأن غير هؤلاء فرق هالكة ولجت بناجية قد النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وسوف تفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال الجماعة صفة هذه الجماعة أنهم هم على من كان مثلي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قوله الناجية أهل السنة والجماعة سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة والجماعة لاجتماع قلوبهم على الحق وعلى القيام بهذا الدين ونصر الدين رب العالمين فيجب يتحقق هذا اللفظ واقعيا ويكون أهل السنة مجتمعين حقيقة لا مجتمعين بالأهل السنة.